الحياة في المدن الهادئة زي طنطة كده ان الناس هادية قوي <تصفيق> على مهلها كده يعني انا باجي مسافة قدرها واحد كيلو كيلو متر واحد ومع ذلك بقالي مثلا عشرين دقيقة في الطريق <تصفيق> ناس ماشيه براحة جدا ما شاء اللهها جميلة يعني, يعني لو ان القاهرة كذلك فيذكرني بقول ما يسون maar het haar Ja, dat het. een is het. is het. het. ما زلنا مع ابن أجروم وهو يحاول أن يعلمنا مواقع الأسماء من الاعراب بمعنى بعد أن انتهى من الأفعال وحاول أن يذكر لنا ما هي المواقع الاعرابيه أو ما أنواع الكلمات في تراكيب اللغة المختلفة التي تأتي مرفوعة كلها أو تأتي منصوبة كلها أو تأتي مخفوضة أو مجروعة كلها وقلنا أن ابن آج الروم هيقضي ما تبقى من الكتاب في الكلام على إعراب الأسماء وما يدخل الأسماء من الإعراب ثلاثة الرفع والنصب والجر أو الخفض وبدأ بالأسماء المرفوعة وذكرنا أنه قال أن المرفوعات كام المرفوعات من الأسماء سبعة يعني هناك سبعة مواضع إعرابية في تراكيب العرب لو أن كلمة هي اسم جاءت في التركيب ده جاءت في هذا التركيب في هذا الموقع الإعرابي يبقى حقها الرفع وحقها إيه الرفع وهذه المواقع الاعرابيه سبعة عاوزين حد يقولهم أو بالتشارك مش مشكلة أو أكتر من واحد بس نرفع هذه ما هي المواقع الأعربية او ما هي أنواع المرفوعات من الأسماء في اللغة العربية من غير ما نبص في الكتاب طيب قلنا واحد يا شيخ طب الفاعل ثم نائبه قول يا شيخ اسم كان وخبر ان خلاص حسبك المبتدا والخبر أحسنت وكان حقهما أن يأتي بعد الفاعل ونائب الفاعل ولكن لا بأس يبقى الفاعل ونائب الفاعل ثم المبتدا والخبر واسم كان وخبره إن بقي واحد واحد فقط من المرفوعات توابع المرفوع يعني الستة الأول لو جاء بعدهما أو لهما تابع يصبح هو أيضا مرفوعا يعني هو كمان يكون ايه مرفوع وقلنا ان التوابع أربعة وهي ما هي أنواع التوابع حد يقول أقول شيخ والبدل النعت هو الوصف والعطف بنوعيه والتوكيد والبدل التوابع الأربعة دي لو تبعت مرفوع تصبح مرفوع مرفوعة. لو تبعت منصوب تكون منصوبة لو تبعت مجرور تكون مج... وبالتالي حنجد هذه التوابع الأربعة في كل نوع من أنواع الأعراب الثلاثة فيما تبقى من الكتاب يذكر أنواع المرفوعات وبعدها وتابع المرفوع أنواع المنصوبات خمسة عشر وبعدها وتابع المنصوب ثم أنواع المخفوضات ثلاثة وبعدها وتابع المخفوض وكنا انتهينا من باب الفاعل أول المرفوعات أول ما تكلم عنه ابن أجر الروم من المرفوعات هو الفاعل وعرفنا الفاعل في اللغة قلنا ما هو تعريف الفاعل اللغوي التعريف اللغوي للفاعل هو الذي قام بالفعل أو من أوجد الفاعل أو من وقع منه الفعل أو قام به يعني الفاعل وجد في الدنيا بواسطة هذا الفاعل وقالنا أنه قد يكون فاعلا على الحقيقة وقد يكون مفعولا به ولكن المعنى والتركيب هو فاعل معنى مفعول والتركيب فاعل زي انكسر الزجاج وقالنا تعريفه في الاصطلاح هو الاسم المرفوع يعني موقعه الاعرابي حقه الرفع المذكور قبله فعله يعني فعل متعلق به مذكور قبله تماما فلازم يكون لا يعني لا يلزم أن يكون تماما لكن مذكور قبله فعل متعلق بهذا الفاعل علشان ايه نخرج بقى محترازات التعريف قلنا الاسم هذا يشمل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فعله قلنا الاسم ده يشمل حاجتين ممكن يكون اسم صريح وممكن يكون مؤول ومن تقسيم اخر ممكن يكون ظاهر او مضمر طيب الاسم الصريح معروف جاء محمد محمد فاعل بعد جاء مرفوع وهو صريح ظاهر جاء محمد محمد هنا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله اللي هو جاء جاء مرتبط بالفاعل بتاعه اللي هو محمد وقلنا زي قال نوح كما مثل الشيخ واذ يرفع ابراهيم واذ يرفع ابراهيم ده اسم صريح ظاهر مرفوع مذكور قبله فعله يبقى ده فاعل. فاعل يبقى حقه ايه الرفع ومثل الشيخ محمد بن عبد الحميد رحمه الله بمثال للفعل المؤول وهو الاسم المؤول الواشق قرين أو نظير الصريح بقوله عز وجل في سوره العنكبود اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم اولم يكفهم أنا أنزلنا طيب لو جينا نعرب من أول يكفهم دعكم من اولا من أول يكفيهم يكفيهم ده إيه طبعا عربها كلها إيه المشكلة صحية طيب يكفيهم فعل إيه مضارع إعرابه إيه مجزوم بلم لم يكفيهم تمام طيب فين حد كده يجزأ يكفيهم كده يفصصها يقول هي فيها إيه وإيه لم يكفيهم يكفي هو الفعل المضارع المجزوم يكفي مجزوم بإيه بأنه فعل معتل الآخر فمجزوم بحذف حرف العلة بفعل المضارع دخلت عليه لم الجازمة ومجزوم بحذف بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء يكفي يبقى لما يجزم تبقى يكفي بكسرة فقط دليل على الياء الايه المحذوفه طيب وهم قلنا يا جماعه ان الاعراب العرب وان دائما ما يقولون الاعراب ايه فرع المعنى يعني فكر في معنى الكلام تعرف تعرب ما تعرفش معنى الكلام مش هتعرف تعرب اولم يكفهم مين اللي وقعت عليه الكفايه هم صح يبقى هم ايه لا فاعل ازاي اللي وقع عليه الكفاية اللي وقع عليه الفاعل هو المفعول أولم, يكفهم يعني اولم يكفي هؤلاء القوم فين الفاعل ان انزلنا عليك الكتاب اولم يكفيهم هنؤول بقى من ان من ان اسمها وخبرها وكل الجملة بتاعتها هنو اول كلمه واحده تقع فاعلا لي يكفي المجزوم هذا يبقى تقدير الكلام اولم يكفهم انزالنا الكتاب يتلى عليهم يبقى ده اسمه فاعل إيه مؤول بالصريح إذا كان اسم واضح كده و... واذا يرفع إبراهيمه يبقى ده اسم صريح إذا كان يحتاج إلى تأويل زي أولم يكفيهم أن أنزلنا يبقى التقدير أولم يكفيهم إن عليك الكتابة يطلع عليهم اسم فاعل إيه هو اسم مؤول بالصريح في محل رفع فاعل يكفي تمام يبقى هذا النوع الثاني طيب والمرفوع في التعريف يخرج به لو جاءت كلمة منصوبة أو مجرورة أو في أي موضع إعرابي آخر بعد فعل خلاص يبقى مش فاعل خرجنا من تعريف الفاعل إلى نوع آخر من كمان قد تكون مفعول به قد تكون مجرور قد تكون ظرف الله أعلم المهم انها لازم تكون مرفوعة عشان نبدأ نشتبه فيها انها ممكن تكون فاعل أو ما هيش فاعل طيب وبعدين المذكور قبله فعله خرج بذلك يعني ما يخشش معانا في التعريف لو كان اسم مرفوع مذكور قبله فعل ولكن ليس متعلقا ليس فعل هذا الاسم المرفوع زي كان واخواتها طيب والشيخ محي الدين الحق بالفعل ما كان اسم فعل احنا قلنا في الأول خالص في تقسيم الكلام الاسم وفعل وحرف قلنا ان في حلقة وسط بين الاسم وبين الفعل اسمها اسم الفعل وقسمنا ايامها لاسم فعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل امر وهي جامدة لا تنصرف وقلنا في الماضي حد فاكر الكلام ده ولا <تصفيق> العنوين الرئيسة <تصفيق> قلنا اسم فعل ماضي زي ايه زي هيهاتة وشتان ما شاء الله هيهاتة اسم فعل بمعنى بعدة وشتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق وقلنا اسم فعل امر مثلا زي ايه زي صهوة ما, ما شاء الله دي حاجة ممتازة جدا واسم فعل امين بمعنى استجب احسنت واسم فعل مضارع بمعنى ايه افن اي اتافف و و وذكرنا أمثلة أخرى إيه؟ زي آهن بمعنى اتوجع نعم زيكم الله الله أثلاج من صدري طيب اسم الفعل يلحق بالفعل يبقى لو كان هناك اسم مرفوع مذكور قبله فعله أو اسم فعله الاثنين ينفعه ما زال فاعل موقوع من إعراف فاعل زي ما قال الشيخ هات العقيق أي بعد العقيق. وزي ما قال شتان زيد وعمر يعني افترق زيد وعمر يبقى زيد هنا فاعل مذكور اسم مرفوع مذكور قبله اسم فعله وليس فعله اسم فعله طيب وقسم وبعدين ذكر الشيخ أمثلة كثيرة جدا جدا على الفاعل إذا كان اسما ظاهرا وبعدين أمثلة على الفاعل لو كان, لو كان ضميرا ظاهر ومضمر وفي الظاهر مثل بالمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث الجموع السالمه وجموع, وجموع التكسير وإحنا إيه ذكرنا هذا الامر باستفاضه وبعدين قال اما اذا لم يكن الفاعل اسما ظاهرا كزيد وعمر وهند يكون مضمرا يعني ضمير ورجع ثاني قسم الضمير لضمير متصل وضمير منفصل ضمير متصل يعني إيه؟ يعني ما ينفعش نبدأ به الكلام زي الفاعلين وتاء الفاعل وواو الجماعة ما ينفعش تيجي في أول الكلام جيد طيب فممثل على ذلك وقلنا ان الضمائر في اللغة العربية تنقسم إلى اتناشر نوع اثنين للمتكلم مفرد وجمع وقلنا ده لا يتميز فيه المذكر من المؤنث قمت وقمنا الرجل يقول قمت والمرأة تقول قمت وجمع الرجال أو المفرد المعظم لنفسه يقول قمنا والنساء يقولنا أيضا قمنا مفيش وسيلة للتمييز بين المذكر والمؤنث في ضمير التكلم وفي ضمائر الخطاب والغيبة قلنا دي خمسة ودي خمسة يبقى اثنين وخمسة وخمسة اتناشر الخمسة بتاعة التكلم والخمسة بتاعة الغيبة جينا في المفرد وقلنا إن المفرد له مذكر ومؤنث أنت وأنتي وجينا في المثنى قلنا يلتقي فيه المذكر مع المؤنث ما فيش وسيلة للتمييز أنتما تنفع للاتنين وقلنا في الضمير الغيبة هو وهي وهي لا وفي الجمع أنتم وأنتونا في جمع الخطاب يتميز المذكر من المؤنث يبقى اثنين مذكر ومؤنث للمفرد وواحد للمثنى واثنين للجمع يبقى دول خمسة للتكلم وزيهم للخطاب هو وهي هما الاثنين مع بعض هم وهن يفترق المذكر عن المؤنث ومثل الشيخ على ذلك بأمثلة طبعا أنا ذكرت هنا ضمائر المنفصلة عشان ينفع أجيبها لوحدها براء الكلام لكن لو قلنا الشيخ مثل الضمائر المتصلة في المتن في المقدمة والشارح هو اللي ذكر الضمائر المنفصلة ف... فمثل الضمائر المتصلة التي تقع فاعلا بأمثلة ضربته أنا مذكر أو مؤنث ينفع ضربنا نحن ثم ضربت ضرب أنت دي تكلم دمير مخاطب وضربتي أنت وبعدين حيثنى ثاني فيجتمع المذكر والمؤنث فقال ضربتم يلفع للتنين وبعدين ضربتم وضربتنا كده خمسة بتوع ضمائر الخطاب ثم مثل ضمائر الغيبة بضرب هو وضربت هي وضرب وضرب لاثنان هما وضربوا لجمع الذكور وضرب وضربنا لجمع الإناث وانتهى بذلك من التمثيل للفاعل إذا جاء ضميرا متصلا طيب قلنا إيه الذي لا يبتدأ به الكلام لتعرف الضمير المتصل ودعكم من لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار ليس إيه محلها هنا وبعدين الشارح مثل بضمائر منفصلة تقع فاعلا وعشان يوصل لها في التركيب مثل بما مع أسلوب الاستثناء حصر وقصر وقال ما ضرب إلا أنا عشان يقول يعرف يجيبها منفصله منفصلة ما هيقول ضرب أنا ما تنفعش يحتاج يقولها إيه ضربته فهو عاوز يفصل الفعل عن الفاعل عشان بقاش ضمير متصل هو عوض ضمير منفصل فحطه بعد إلا فبيقول ما ضرب إلا أنا تنفع مذكر ومؤنث وما ضرب إلا نحن جمع متكلم مفرد ومتكلم جمع وبعدين بنفس الطريقة ما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنتما وبعدين جاب الجمع ما ضرب إلا أنتم وما ضرب إلا أنتنة فانتهى من الخطاب وبعدين ما ضرب إلا هو ضمائر الغيبة, الغيبة ما ضرب إلا هي وده كده مفرد الغائب خلص مذكر ومؤنث ما ضرب إلا هما مثنى غائب مذكر أو مؤنث وبعدين جاب ليتنين الأخير الأخيرين في جمع الغيبة ما ضرب إلا هم وما ضرب إلا هن وانتهى الشيخ من التمثيل للفاعل إذا كان ضميرا منفصلا يبقى إحنا عندنا الفاعل يقسم الاسم صريح أو مؤول هذا تأسيم ويقسم الاسم ظاهر أو مضمر ده تأسيم آخر جوة المضمر يقسم إلى ضمير متصل أو منفصل كده واضحة هي حقها ان ترسم والله ولكن مؤنت ما جايب الصبوره هنا بصراحه يعني ايه عايزين نشتكي تخف القائمين مع ان القائم على المدرسه يعني صاحبي وحبيبي ما بحبش ان أكيد <تصفيق> اكيد في حل ممكن يحصل بحيث تبقى العمليه ايسر واسهل من ذلك نجيب <تصفيق> ان نجيب ال... <تصفيق> شاء الله في ملهمه يعني تنقل هذه الفصول في المبنى الجديد هذا الذي يبنى وتكون حاجة اخر تقدم نعم سبوره ذكيه هناك في البخاري في الدور الأخير لا يفعلوا بها شيء <صبر> الا ان كنت لا ادري نعم موجود والله ما السبوره الذكيه بيجي معها بروجيكتور طيب ثاني المرفوعات ثاني المرفوعات هو نائب الفاعل يبقى احنا انقينا من الفاعل بانواعه صريح ومؤول ظاهر ومضمر والمضمر متصل ومنفصل نائب الفاعل هو النوع الثاني من المرفوعات هو النوع الثاني من المرفوعات بيعرفه ابن أجر روم في المقدمة يقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله دي إحدى تسميتين يعني إما أن يسمى هذا الباب نائب الفاعل أي يسمى المفعول الذي لم يذكر فاعله أو المفعول الذي لم يسمى فاعلهم يقول هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله طيب أي التسميتين أولى يعني ايهم أقرب إلى الصواب والصحة نحن نسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله ولا نسميه نائب الفاعل نعم اختلف النحاة أين ماذا؟ 34 و 31 العربي <تصفيق> اختلف النحاة طيب ليه؟ كل واحد يقول له وجهة نظره أي حد يجاوب أي سؤال هقول له ليه؟ يعني مين اللي قال أنه هو نائب الفاعل؟ كله سكت كان في ناس قالت نائب فاعل الله <تصفيق> ليه؟ قد لو سم قد لو سم فاعله عن جهل به على جهل به طيب حد عنده راي ثاني ده عشان ترجح انهي تسمية المرفوع الذي لم يسمى أو المفعول الذي لم يسمى فاعله لا ما احنا عندنا بص المرفوع نفسه ليه تسميتين ركز معي الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله ليه تسميتين إما ان هو يسميه النحاه المفعول الذي لم يسمى فاعله أو يسموه نائب الفاعل إما يسموك سعادة سموه كذا وساعات في ناس تسميه هكذا وناس تسميه بالاسم الأخ فأنا بسأل من وجهة نظر إخوة النحا أي تسميتين أقرب بالصواب نائب الفاعل مقصود بي نائب الفاعل فهو بيقول إما أن, يكون إما أن يسمى بالاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله أو بالمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني أو يسمى نائب الفاعل والفعل اللي قبله إما أن يسمى فعلا مبنيا لما لم يسمى فاعله أو يسمى مبنيا للمجهول فإحنا عندنا حاجتين ماشي قتل الإنسان ما أكثره هو المثال عنيف شوي ولكن هنا في القرآن قتل الإنسان وخلق الإنسان عجولة خلق الإنسان خلق فعل ماضي نقول مبني المجهول ولا مبني لما لم يسمى فاعله والإنسان اللي بعده نسم... نقول مفعول لما لم يسمى فاعله ولا نقول نائب فاعل مفعول لما لم يسمى فاعله نئب الفاعل والفاعل مكتincoln خطبة واحدة لكن هذا ليس طبعا صحيح لما كن مفعول ليس خطبة من komen vergelijkt worden. Ik ga maar zeggen dat het de verborgen verbond is. Wat is een verborgen verbond? Het is een verbond dat niet direct zichtbaar is. Het is een verbond dat niet direct zichtbaar is. وناس ثانيه يقول لا هذا اسم نائب الفاعل اقرب الصواب طيب لو قلنا اعطيت زيدا درهما وبعدين بنيت هذا الفعل للمجهول نقول ايه اعطي زيد درهما صح طيب درهما دي بقى اعراب إيه مفعول به ثاني بس مفعول به هنا اسمه مفعول به ما اسمه ثاني صح طيب هذا مفعول وذكر قبله فعل لم يسمى فاعله ومع ذلك ما هو فاعل لأن الجملة فيها إيه؟ فيها مفعولين أعطيته زيدا درهما يبقى التسميته بنائب الفاعل أقرب عشان يخرج من عندي الأفعال اللي بتنصب مفعولين أو ثلاثة اعلمت محمدا السباحه نافعه أعلم محمد أسباحة نافعة أعطيت زيداً درهماً ما زال درهم موقعها من الإعراب واعرابها في الجملة مفعول معين وقبلها فعل لم يسمى فاعله بس لم ترتفع نائب فاعل من ارتفع نائب فاعل زيد صح يبقى الشيخ ابن عثامين رحمه الله وهو يشرح هذه المقدمة اختار ويعني رجح أن يسمى نائب فاعل ده أن يسمى المفعول عدلًا مسمى فعله كلاهما صحيح ولكن واحدة أصح من الأخرى طيب الفعل اللي اللي قبلها نسميه فعل مبني المجهول ولا نسميه مبني لما لم يسمى فعله مبني المجهول ده قياسا على التاني <تصفيق> ان الثاني بقى نائب فاعل طيب هنا بقى العكس بان لا يلزم ان يكون المبني لما لمسمى فاعله لا يلزم ان يكون فاعله مجهولا ده حتى المثالين اللي انا قلتهم وخلق الانسان عجولا هل الفاعل في هذه الايه مجهول ابدا ده محذوف لفرط شهرته والعلم به يعني واضح زي الشمس ان خالق الانسان والله عز وجل يبقى تسمية الفعل الذي يغير حتى يحذف الفاعل ويقوم المفعول نائبا له تسميته بالمبني لما لم يسمى فاعله أولى وأقرب للصواب من تسميته بمبني للمجهول وثاني للمرة تانية على التوالي الفعل المبني للمجهول لا يلزم أن يكون مبنيا من النحية الإعرابية مبني هنا يعني مصور يعني مركب الحروف تدل على أن الفاعل محذوف وقام مقامه نائبه ولكن قد يكون معربا زي يضرب الغلام فكلمة مبني هنا لا تلتبس أرجوكم لا تلتبس معكم بالبناء النحوي اللي هو ثبوت آخر الكلمة حالة واحدة مع تغير العوامل الداخل لا هو مش مبني هو قد يكون مبنيا لو كان ماضي فقد يكون معربا لو كان مضارعا ولم تتصل نعم وما <تصفيق> <هم> سموه كده <تصفيق> مبني هنا يعني مشكل ومصور على صورة لم يذكر بعده فاعله مش مبني بمعنى ثابت حالة واحدة وما سموه كده شيخ بلا خطونا نعرف <تصفيق> احنا ننتبه ان شاء الله المبني المجهول او مبني لما لم يسمى فاعله معناها مركب تركيب يحذف بعده فاعله ويقام المفعول نائبا عن الفاعل طيب برضو اشمعنا المفعول به هو اللي احنا اخترناه او العرب اخترته حتى اذا حذف الفاعل وبني الفاعل لما لا يسمى فاعله يروح ويقوم مقام الفاعل مفيش اي اجزاء تانية في الكلمة كان ممكن تقوم مقام الفاعل اللي يحذف ده طيب هم يقولون ان المفعول هو اقرب جزء في الجمله الفعليه يقوم مقام الفاعل لانه هو متشارك مع الفاعل في الفعل اعطيت زيدا فهو زيد داخل معايا في موضوع الاعطاء ده لو بصيت من الناحيه الثانيه هتلاقي زيد ايه اخذ فهو فاعل على الحقيقه انا اعطيه وهو ياخذ وبالتالي في مشاركة في الفعل اللي هو أعطى ما بين المتكلم أعطيته أنا زيدا وبالتالي كان أقرب شيء يقام مقام الفاعل لو حذف هو إيه المفعول به طيب فبيقول إيه بيقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به نحو قطع محمود الغصنة ونحو حفظ خليل الدرسة لأمثلة الشيخ الدين بن الحبيب ونحو يقطع إبراهيم بالمضارع ويحفظ علي بالمضارع وحينئذ حتى تصاغ هذه الجمل لما لم يسمى فاعله في تغييرات معينة بتجري على الفعل لازم الفعل تغير صورته شوية عشان يبقى صيغته مبني لما لم يسمى فاعله فبيقول إذا كان الفعل ماضي قتل خرج ضرب طبعا خرج ما ينفعش كمثال في هذا الباب خرج ما ينفعش كمثال ليه ليه خرج ما ينفعش كمثال لأن جملة خرج فلان مفيش مفعول. طب أنا لما أبنيها المجهول حجيب مين <تصفيق> ما كان فلان مش هلاقي حاجة أعملها. فالفعل اللي يبنى المجهول لازم يكون أولا فعل ينصب مفعول. دي بسموها في اللغة العربية إيه؟ أفعال متعدية الذي لا ينصب مفعول زي خرج ودخل اسمه فعل لازم يعني هي الجملة من فعل وفاعل وتلزم هذا ال من هذه نهاية الجملة. لازم الفعل يكون متعدي لمفعول أو, سنين أو ثلاثة عشان ينفع أمثل بيه في الإيه في البناء لما لم يسمى فاعله فخلق في الآية وقتل في الآية أفعال ماضية وهنا يقطع ويحفظ أفعال مضارعة فإذا كان الفعل في الماضي عشان أقول بقى أن بدل قطع محمود الغصنة هقول إيه خطع الغصن أول يضم أول الفعل ثلاثي ويكسر ما قبل آخره طب في المضارع يحفظ علي الدرس يضم برضو أوله ولكن يفتح ما قبل الأخ يحفظ الدرس وتبقى كده نجمنا إيه صيغة وبنيت لإيه لما لم ما شاء الله مركزين <تصفيق> أو بنية المجهول على قول من يقول ذلك الشيخ يقول إذا حدث هذا التغيير في الجملة أقيم نائب الفاعل ده مقام الفاعل تماما وأخذ كل الأحكام المتعلقة التي كان يتمتع بها الفاعل بعدما كان منصوب عشان مفعول يرفع عشان بقى نائب فاعل وبقى لازم برضو يتأخر على الفعل والفعل يتقدم عليه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ويلحق الفعل علامة التأنيث لو كان نائب الفعل هذا إيه؟ مؤنثا وهكذا طبعا في افعال في اللغة العربية لها تراكيب ما بيبقاش بنائه للمجهول بالبساطة دي يعني ما بتبقاش دايما سهل قوي تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر إذا كان ماضيا وتضم الأول وتفتح ما قبل الآخر إذا كان مضارعا زي مثلا لو قلنا باعة لا تتكلمش يا شيخ عشان بس يعني في تجاوب باعة فعل ثلاثي ولكن عشان هو فعل من نوع خاص العين بتاعة الفعل اللي هو الحرف الأوسط حرف علة اسمه فعل ايه فعل أجوف لما نيجي نصوغه طبعا احنا عايزين نكسر في النص ألف هي ينفع أي ألف لغة العربية تتحط تحتها كسرة؟ لا يمكن ديوم العرب تعمل إيه؟ تقلبها إيه؟ ياء لأن أصل المصدر إيه؟ باعة يبيع بايعاً فنقوم لما نيجي نبنيها للمجهول وعايزين نكسرها نرجع ياء كما كانت لأن الياء أنسب للكسر وساعتها عشان دي ياء ينفع يفضل الحرف اللي قبلها مضموم احنا قلنا يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر ثقيل فالياء يناسبها إيه؟ الكسر يبقى مع أنه فعل ثلاثي لكن لم تنطبق عليه القاعدة البسيطة بتاعت إيه؟ يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر ده طلعنا نضم الأول لكسرنا وقلبنا ما قبل الآخر ياء فصارت باعة بيعة تمام طبعا احنا عارفين من أول السنة أن الشعر يجوز فيه ما لا يجوز فيه سواه فرغم ان دي القاعده المطرد ان الفعل اللي كان وسطه حرف عله ألف لما يبنى للمجهول تقلب ياء زي صام صيما رمضان وقام قيمة هذه الافعال تبنى هكذا للمجهول ما زال في سمع في بعض الابيات قول الشاعر ليت وماذا تنفع ليت ليت شبابا بوع فاشتريت ليت وماذا تنفع الواحد يتمنى بيقول يعني يعني يريت ينفع يشتري شباب وعي هات آه. لن يعود يوم والله يجيه ليت وماذا تنفع ليت ليت شبابا بوع فاشتريت وهذا على خلاف الايه هذا سماع يسمع هكذا سمع يعني ولكن القياس في الفعل إذا كان ثلاث حروف أوسطها ألف كباعة ان يصاغ للمجهول او لما يسمى فاعله على بيعا وهناك افعال اخرى زي مثلا إيه لو قلنا تقدم وتنزل ايوه تقدم ده مش ثلاثي مضاعف تفعل ده يصاغ كيف يصاغ للم للمجهول تقدم تقدم تقدم ده برضه على خلاف القاعده السهله البسيطه كنا بنتكلم فيها وزي مثلا احترم احترم واستخدم استخدم يبقى معظم الافعال غالب الافعال تنطبق عليها القاعدة البسيطة دي اللي هي الماضي يضم أوله أكثر ما قبل الآخر والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر إلا بعض الأوزان الخاصة وإحنا ذكرنا منها الثلاث الأوجف الأوجف كصام وبع وذكرنا منها تفع زي تقدم وتنزل وذكرنا منها إيه احترم واستخدم وكذلك انتفع ودي برضو في سياق آخر طيب نفس التقسيم اللي قسمناه للفاعل يقسم لنائب الفاعل احنا قسمنا الفاعل لظاهر ومضمر قسمنا المضمر الى متصل ومنفصل وجوه كل واحد من الاثنين قسمنا الى متكلم ومخاطب وغائب أو غيبة نفس الاقسام بنفس الامثله ونفس كل شيء يمكن أن تذكر على نائب الفاعل دون زيادة فالكلام لا يحتاج إلى تكرار هل هذا هنا ولا في القاهرة؟ في الموبايل لهجات بعضها لهجات وبالتالي بنقول ان هي سمعت من العرب وبعضها لهجات قياسيه يعني يكون في الكلمه اكثر من وجه يعني تنفع كده وتنفع كده ولكن دي لهجه قياسيه ودي لهجة قياسيه يعني مش كل ما يرد في الشعر يصبح قاعده لا ممكن ايه يرد في الشعر شيء ومع انه مسموع اهو وقاله العرب الاقحاح الاوائل ومع ذلك النحاة أبوا أن يجعلوها قاعدة وقالوا إيه إما أن يقولوا إن هي هكذا باستمع وإما أن يقولوا إيه إنها ضرورة شعرية لكن خارج الشعر لا تقعد كقاعدة يعني لا تصبح قاعدة نحوية تمام وإحنا ذكرنا أشياء اختصت بالشعر كإذا مثلا عن تصبح تجزم فعلين مضارعين واشياء قرناها في الشعر الكثير أنواع التنوين مثلا تنوين الترنم وتنوين الغالي أنواع الترن... التنوين دي خاصة بالشعر يعني ما ينفعش بره الشعر تقول إحنا قلنا إيه في أنواع التنوين يا شيخ كمثال قلنا مثلا أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد قد ندي قاد حرف طب التنوين من علامات الأسماء يدخل الحروف لا يدخل الحروف ولكن دا خاص بالشعر في قوافي الشعر أوافق دا دا بيسموه ضرورة شعرية وقد يأتي الشاهد من كلام العرب الأقحح أيضا ويكون يدرك إيه؟ إيه سمعت هكذا لكن برضو لم تصبح إيه لم تصبح طائعة نعم العبر بذلك في الاشتهار فإنه ما اشتهر بين العرب قاعدهم كقاعدة يعني أنا سمع في عشرات الأبيات من كثير من الشعراء الفحول خلاص يبقى قاعدة لو قالوا يعني كذا واحد قالوا اللذونة خلاص يبقى اللذونة تنفع لكن هو لو هو واحد ما فيش غيره أو سمعت مرة ولم تتكرر يقولوا إيه دي سمعت هكذا هو ضرورة شرع أو شيء من هذا القبيل وفي بيت مشهور قوي يعني بيقول إيه بيقول وماذا يدري الشعراء مني وماذا يدري وده برضو وماذا يدري الشعراء مني لقد جاوزت رأس الأربعين لقد جاوزت رأس الأربعين بالضبط على الفضل عقود ملحقة بجمع المذكر السالب يعني إيه رأس الأربعين ولكن عشان دي ضرورة شعرية سمعت هكذا فهي ايه ستسمعها كذا وهي شاذة ولكن لا يقص عليها لا يقال أبدا خارج الشعر الأربعيني أبدا لأن هي ملحق بجمع المذكر السالم واحنا قلنا إن جمع المذكر السالم نونه مفتوحة الأربعين والخمسين طيب يبقى إما أن يسمى ثاني أنواع من المرفوعات على عجلة إما أن يسمى نائب الفاعل أو أن يسمى المفعول الذي لن يسمى فاعله واحنا يعني رجحنا أو يعني رجح بعضهم تسميه نائب الفاعل والفعل الذي قبله اما ان يسمى مبنيا مجهول او مبنيا لما لم يسمى فاعله ورجحت التسميه الثانيه المبني لما لم يسمى فاعله عشان يعني لا يدخل أو يعني لا يختلط غرض من اغراض البناء بهذا الشكل اذا كان الفاعل معلوما وليس مجهولا وذكرنا انواع التغيير اللي تدخل على الافعال وقلنا القاعده سهله والبسيطه ان الماضي يضم اوله ويكسر ما قبل اخره و... والمضارع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره ولذلك استثناءات في اوزان معينه من الافعال ذكرنا لها امثله طيب وقلنا ان نائب الفاعل ينقسم الى نفس الاقسام التي ينقسم إليها الفاعل لأن طالما أقيم رقامه بيأخذ نفس الأحكام ونفس الأقسام ظاهر ومضمر و... والمضمر متصل ومنفصل وكلهما قد يكون ضمير تكلم أو خطاب أو غيبة على التقسيم الاثناشر ضمير اللي ذكرناه. المتصل والمنفصل طيب في الأمثلة بيقول إيه في التمرينات لمن يجي نعرب جملة مثلاً فيها زي يحترم العالم عزّن أعراب أكاديمي أعراب يعني زي الكتاب ما بيقول زي ب نعرب يحترم العالم قوليا شيء أحسن يبقى مبني المجهول ما اختلطتش معنا بأيه بالنوى مرفوع لأن مرفوع أحد أنواع الأعراب والعراب عكس البناء بس البناء اللي عكس الاعراب غير البناء للمجهول زي ما احنا ايه اتفقنا مش هيختلط علينا فعل مضارع مبني أحسن ولو قلنا مبني لما لم يسمى فاعله لكان اولى جيد مع ان الحل هنا في الكتاب قال مبني المجهول <تصفيق> هو رجح تسميته بالمبني المجهول وهو مرفوع مرفوع لي أحسن وعلمة رفعي الضم الظهر تمام والعالم أحسن ونفس الكلام ينطلق على هنا الجاهل طيب بيقول إيه بيقول في السؤال الثالث في التمدينات ابن كل فعل من الأفعال الآتية للمجهول وضبطه بالشكل وضم إليه نائب فاعل يتم به معه الكلام فضم إليه نائب فاعل يتم به معه الكلام يكرم فضل يكرم الضيف أحسن يبقى هو بنى الفعل المجهول أو ما لا يسمى فاعله بضم أوله وفتح ما قبل الآخر ليه لانه فعل مضارع وبعد اتى أتى بناء فاعل مناسب في المعنى الإكرام الإكرام الضيفي من شيام الكرام والأفاضل فقال يكرم الضيفه طيب يقطع يقطع الغصن هنا عملنا إيه ضمينا أول وهو قدرا كان ما قبل الاخر مفتوح فيعني في خلاص يعني كفينا فهنسيبه مفتوح مش هنغيره يقطع <تصفيق> يقطع يكفينا ان نضم الاول ومن قبل الاخر مفتوح ابتداء طيب يعبر يعبر النهر أحسنت نفس الكلام على ياكل ويركب ويقرأ كلها على نفس الوزن طب يبري يبرى يبرى القلم مثلا طيب بيقول عين الفاعل ونائبه والفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول من بين الكلمات التي في العبارات الاتيه براحة بقى كده وايه مركز <تصفيق> قبل ما نتطوع بالكلام نفكر ولو يعني عشر ثواني تمام لا خاب من استخار عايزين الفعل عايزين الفاعل او نائب الفاعل والفعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول في الكلمات في الجمل الاتيه لا خابة من استخار خابة فعل مبني لإيه خابة وانا قلت لكم فكروا قبل مش الدرجات دي يعني الحياة أبسط من كده المثال أبسط من خابة فعل ماضي, المعلوم هو هو استخار استخار فعل ماضي مبني للمعلوم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لا مش عايزك تشك أو كده لا خاب من استخار استخاره فعل ماضي مبني للمعلوم وفي نفس الوقت مبني على الفتح لان كده على من خلص الجملة دي طويلة الرحمنك الله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 فاعل وهن هن باقي اذا عز اخوك فهن اوله مضموم هو وشكله ايه معانا <تصفيق> شكله جاي معانا في الدرس اذا عز اخوك فهن هو اصلا ده ماضي ولا مضارع <تصفيق> ده فعل امر <تصفيق> ماشي. والفاعل ضمير وستر وجوبا تقديره أنت بقى قليلا عشان نجيب حاجة تبع الموضوع كان جعفر بن يحيى يقول الخراج عمود الملك في أي أفعال في الموضوع لحد الوقت في يقول <تصفيق> في يقول صح فعل مضارع. مرفوع والفاعل يقدره هو هو جعفر al عمود wa mulki العدل ولا استنذر بمثل الظلم استعذر al-Adli استعذر فعل stu'n al-Zulmi Fijn. Maar als het niet is, mag ik niet. Maar als het is, mag ik niet. Maar als het niet is, mag ik niet. Maar als het niet أو هو مستعزز أمير أو ملك يعني طلب العزة بمثل العدل ولستنزر بمثل الظلم أيضا فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول أو لما لا يسمى فاعله كلم الناس عبد الرحمن ابن عوف أن يكلم عمر بن الخطاب في أن يلين لهم فإنه قد أخافهم حتى إنه أخاف الأبكار في خدورهن إله دره والله العظيم ان لا نبيه الان فقال عمر اني لا اجد لهم الا ذلك انهم لو يعلمون ما لهم عندي اخذوا ثوبي عن